الحمد لله الحمد لله الذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير تقدست أسماؤه وجلت صفاته لا إله إلا هو الحكيم الخبير احيا القلوب بالقرآن والمواعظ والحكمة والعمل الصالح المشكور ووكل المعرض عن الحق إلى نفسه فهو في خسران وغفلة وغرور أحمد ربي على نعمه كلها واشكره على فضله الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له السميع البصير وأشهد أن نبينا وسيد وسيدنا محمد عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه القدوة لكل مؤمن بدينه بصير أما بعد فاتقوا الله بفعل كل عمل يرضاه والبعد عن كل عمل يبغضه ويأباه فتقوى الله سعادة الدنيا والفوز بجنة الخلد في الأخرى فطوبى فطوبى فتقوى الله سعادة الدنيا والفوز بجنة الخلد في الأخرى فطوبى لمن تمسك بها وويل لمن جانبها فلم يعمل بها عباد الله اصلحوا قلوبكم بما يصلح القلوب وراقبوا الواردات المفسدات لها فالقلب ملك الجوارح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلح إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب ألا وإن أعظم أمراض القلوب الغفلة فالغفلة المستحكمة هي التي شقي بها الكفار والمنافقون وهي التي أوجبت لهم الخلود في النار قال الله عز وجل إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون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 واولئك هم الغافلون أما واما غفله المسلم فتكون عن بعض اعمال الخير وعن الاخذ باسباب المنافع والنجاه من الشرور فيفوته من ثواب الخير بقدر ما اصابه من الغفله ويعاقب بالمكروهات والشر بقدر غفلته بترك اسباب النجاه قال الله عز وجل ولكل درجات مما عملوه وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون وقال تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه انه قال عز وجل ادخلوا الجنه برحمتي وقد تسيموها باعمالكم وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله وإن دخلوا الجنة وقال الله تبارك وتعالى في عقوبة الغفلة عن الأخذ بأسباب النجاح أولما أصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وقال عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فالغفلة عدم إرادة الخير قصدا وعدم محبته مع خلو القلب من نور الإيمان الذي يورث العلم النافع والعمل الصالح وهذه هي الغفلة التامة المهلكة وهي غفلة الكفار والمنافقين التي لا يفلح المرء معها إلا بالتوبة إلى الله عز وجل ولا يتبع الإنسان إذا استولت عليه الغفلة إلا الظن وما تهواه نفسه ويزينه له شيطانه ويحبه هواه من الشهوات وهذه الغفلة هي التي عاقب الله بها الكفار والمنافقين في الدنيا والآخرة قال الله عز وجل ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعينٌ لا يبصرون بها ولهم آذانٌ لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وقال الله عز وجل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلٍ هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين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 فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وقال الله عز وجل عن المنافقين صم بكم عمي فهم لا يعقلون وقال عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وما أشد حسرة الغافل يوم القيامة فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه ويقول يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت وقرأ هذه الآية وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وفي بعض روايات الحديث فلولا أن الله كتب الحياة لأهل الجنة لماتوا فرحا ولولا أن الله كتب الحياة لأهل النار لماتوا حزنا وحسرة ومعنى قوله تبارك وتعالى وهم في غفلة أي في الدنيا ففي الآخرة يكشف الغطاء فلا عماء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 وكان أمره فرطا والغفلة من المسلم شر عليه كبير وضرر خطير تورده المهالك وتسد عليه من الخير مسالك وللغفلة مضار كثيرة وشرور مستطيرة قال الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال الله عز وجل نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وقال الله عز وجل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين فبالغفلة عن, فبالغفلة عن الإيمان وكمال التوحيد الواجب والمستحب يقع المسلم في نقض التوحيد ونقصه كما قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وبالغفلة عن تعلم أركان الصلاة وواجباتها يقع الخلل في الصلاة كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فخفف صلاته فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي قالها ثلاثا ففعل ذلك ثلاثا فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة في أفعال الصلاة وبالغفلة عن تذكر صلاة الجماعة يجر إلى التساهل في الجماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وبالغفلة عن ثواب الزكاة والغفلة عن عقوبة مانعها يكون التفريط في أدائها ففي الحديث ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذ بلهزمتيه فيقول أنا كنزك أنا مالك أي صار هذا الكنز ثعبانا يمص شدقيه ويفرغ فيه السم وبغفلة المرء عن حق والديه وغفلة الرجل عن أهل بيته وغفلة المرأة عن أنوثتها يحرم كل أولئك دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والديوث والر والرجله من النساء. وبالغفلة عن عقوبة قطيعه الرحم يقع الوعيد على القاطع. يقع الوعيد على القاطع. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وبالغفلة عن عقوبة الظلم يكثر الظلم في الأرض. فيسفك الدم ويؤخذ مال الغير ويعتدى على الاعراض ويصير العمران خرابا ويصير العمران خرابا والارض يبابا ويهلك الحرث والنسل وينتشر الخوف ثم تنزل العقوبه بالظالم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا للظالم حتى إذا اخذه لم يفلته وقرأ وقرا الايه وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ومن استحكام ومن استحكام غفله الظالم ظنه غفله ربه عنه قال الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟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 الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلاه وسلاما على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واعلموا أن الغفلة مفتاح الشرور ويحرم بها المسلم من كثير من الاجور وما يدخل النقص على المسلم الا من بابها، فالنجاة منها هي السعادة، والبعد عنها رقي في درجات العبادة، والحذر منها حصن من العقوبات في هذه الدنيا، وفوز بالنعيم بعد الممات، ولا يكون الاعتصام من الغفلة والنجاة منها إلا بالابتعاد، ولا يكون الاعتصام من الغفلة والنجات منها إلا بالابتعاد عن أسبابها وعدم الركون إلى الدنيا. التي تغر المرء عن اخرته ومما يعين المسلم على تجنب الغفله المحافظة على الصلوات جماعه بخشوع وحضور قلب فالصلاه تتضمن حياه القلوب لما فيها من المعاني العظيمه قال الله عز وجل واقم الصلاة لذكري وينجي من الغفلة كذلك ذكر الله تبارك وتعالى على كل حال فالذكر يحيي القلوب ويطرد الشيطان ويزكي الروح ويقوي البدن على الطاعات ويوقظ من نوم النسيان ودوامه يحفظ العبد من المعاصي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت ومما يحفظ العبد من الغفلة تلاوة القرآن ففيه العجائب والرغائب وفيه شفاء القلوب وفيه الحث على كل خير والزجر عن كل شر قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويحفظ العبد من الغفلة مجالسة العلماء والصالحين لأنهم يذكرون بالله ويعلمون شرع الله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 الابتعاد عن مجالس اللهو والفسق وجليس السوء قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وينجي المؤمن من الغفلة معرفة حقارة الدنيا وزوالها وعدم الاغترار بزخرفها عن الآخرة, وعدم بزخرفها عن الآخرة فهي التي صدت أكثر الناس عن الآخرة واتباع الهوى وقادتهم إلى اتباع الهوى ومما ينجي من الغفلة مجانبة الذنوب والمعاصي فكل معصية وقع فيها العبد كان ذلك بسبب الغفلة قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإن من أعظم ما ينقذ المسلم من الغفلة وآثارها الضارة ذكر الموت إن وإن من أعظم ما ينقذ المسلم من الغفلة وآثارها الضارة ذكر الموت وما بعده فهو واعظ بليغ مشاهد مسموع يقين طعمه قريب لقاؤه واقع امره وما يزال المؤمن يجاهد نفسه وعدوه بنفسه وماله فتنقشع عنه الغشاوة تلو الغشاوة حتى اذا حانت ساعته, ساعته، وصفت سريرته تمت بصيرته وعاين من فضل الله ورحمته واحسانه وما اعد لعباده ما يبعث شوقه إلى ربه ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه فكيف بمن لقي الله مقبلا غير مدبر لتكون كلمة الله هي العليا وهو يصد عن دينه وعرضه وأرضه حتى إذا حتى إذا طالته يد الغدر كره أن يشمت به الأعداء فلما فلم فلم فك فكأنه لاح له بين ناظريه قول الله عز وجل كلا لا تطعه واسجد واقترب فخر راكع وأناب فطوبى له وحسن مآب ومن أكثر من ذكر من ذكر الموت صلح قلبه وزكى عمله وسلم من الغفلة وعند الموت يفرح المؤمن ويندم الفاجر ويتمن الرجعة وهيهات أن يستجاب له قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون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 وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى صلى الله عليه بعشرة فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا وولاة أمورنا واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم وولي عهده وإخوانهم وأعوانهم على الخير يا رب العالمين اللهم كل إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم كل إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا اللهم اللهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف اللهم ثبت أقدامهم اللهم سدد رميهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم كل المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنة. حسنه وقناع عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِظُكُمْ لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون